الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجنعين أما بعض فقط تكلمنا في آخر در عن جافدي صفات الله نعم هم الجهنية. المعطلة وأثرنا إلى حكم أهل العلم عليهم <تصفيق> ونذكر إن شاء الله في هذا المجلس المزيد من التفصيل فيما يتعلق بحكم الجهنية حتى تستدين هذه المسألة عند إخواننا الذين يجهلونها نعم ف نقول نعم قد قال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة التحاوية في الصقق الثالثة والعشرين بعد الخمسمائة ما من طبعة المكتب الإسلامي وقد تنازع الولماء في الجهنية هل هم من السنتين والسبعين فرقة أم لا؟ ولهم في ذلك قولان ومن من قال إنهم ليسوا من السنتين والسدين فرقة عبد الله ابن المبارك ويوسف ابن, ابن أصباب انتهى لهم فيما ادعاه ابن أبي العز هنا في هذا الكلام من وجود تنازع بين الغلماتين تكفير الجهمية ليس بصواب فإنه لم يظهر تنازع ولا خلاف بين أئمة السنة الذين عاصروا ظهور الجهمية نعم قد يكون ظهر خلاف في المتأخرين ممن لا يعتد بخلافهم ان الائمه المتقدمون في القرون الثلاثه الاولى من ذهابته العلم لا نعلم بينهم خلافا في تكفير الازمه كما سوف ياتي ان شاء الله الان بقى <تصفيق> <تصفيق> ويبسي في هذا الذي ينظر في أول كتاب السنة لعبد الله بن أحمد <تصفيق> يرى ما قد نقل عشرات الأقوام نعم على السلف الصالح ممن كانوا قبل عبد الله وممن عاصرهم عبد الله في تكثير الجهنية ولم ينقل خلاف هذا عن أحد من هؤلاء نعم عبد الله بن أحمد كتابه سنن نعم بقوله وقد سئل اي الامام احمد عن ما قالته الولاء في جهنميه الظلام واكفاره يعني أي وتكفيرهم والصلاة خلفهم فقال عبد الله سمعت أبي يقول من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر لأن القرآن من علم الله عز وجل وفيه أثناء الله عز وجل <تصفيق> ثم قال أيضا أه... نعم. ثم قال عبد الله سمعت أبي نعم يقول إذا قال الرجل العلم مخلوق قول الجميع يعني قالوا إن علم الله مخلوق ليس من إيه؟ ليس من صفات الله هو كافر لانه يزعم أنه لم يكن لم يكن لم يكن لله علم حتى خلقهم وقال ايضا الامام احمد من قال ذلك القول اي قول الفهمي لم لا يثنق خلف خلفه خلفه ولا غيرها إلا أننا لا إتيانها فإن الله رجل خلفه أعاد الصلاة يعني خلف من قال القرآن مخلوق ثم اخرجه عبد الله بن احمد عن اسناد الحسن عن سليمان التيمي انه قال ليس قوم اشد نقضا للإسلام من اليهنيه نعم ليس قوم أشد نقبا ليس قوم أشد نقبا للإسلام من الجهمية والقضرية فأما الجهمية تقبى رضا الله تعالى وأما القضرية سنمقال في الله عز وجل أي ما قالوا من إنكار العلم وأخرج أيضا عبد الله بإثناد صحيح عن زهير ابن نعيم التجيستاني وثقته عن قال سمعت سلامه ابن ابي مطيع يقول الجهنيه كفار لا يصلي خلفهم ما هو أيضا أخرج بإستاذ صحيحا سفيان الثوري أنا وقال من دعم أن قول الله عز وجل يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق هو كافر زنديق حلال الدم نعم. ثم أيضا نقل نبذة من أقوال عبد الله بن المبارك ومنها أنه قال بصريحة لابارة بإثنان صحيح الجهمية كفار هذا قول عبد الله بن المبارك صرح بيابي طبعا وكل هذه التصريحات من هؤلاء الألم على الإطلاق نعم اما على التعيين ففيه في تفصيل الذي ذكرنا وشرنا اليه و نعلمنا انه مبين واكثر ان شاء الله فيما يلي من هذا الدرس ولكن الشاهد ان هذه الأقوال كما ترون من هؤلاء الائمه صرحوا فيها باطلاق الكفره على الزهميه قالوا الزهميه كفار ما قالوا نكفر الأقوال والافعال فقط ولا نطلق عليه من الكفر نقول مثل إن مناعيزهم كفرية ولكن لا نقول الفهمية كفار هذا من التورع الذي يعني يوقى طاحبه في, في مشكلة يعني, يعني تورع لم ينبع من مناعيز الثلاث وإنما نبع من إيش من فهم الخاصة الشاهد بارك الله فيكم أن الثلاث صرحوا بقول الجهنية كفار هكذا, هكذا أطلقوا القول بصريحة لعبارة ثم قال أيضا عبد الله ابن المبارك <تصفيق> سمعت الحسن الحسن بن عيسى يقول الجهمية ومن يشك في كفر الجهمية هكذا وأيضا قال عبد الله بن المبارك ليس تعبد الجهمية سي... إنما يعبدون عدم كما قال ابن القيم قال ايضا رحمه الله نعم لما سأله علي ابن حسن ابن شقيق كيف يمبغي لنا ان نعرف ربنا عز وجل قال على السماء السابعة على عرشه ولا نقول كما تقول الجهنية إنه هنا في الأرض وقال أيضا إن نستجي نستجيذ أن نحكي كلام اليهود والمصارى ولا نستجيذ أن نحكي كلام الجهنية وقال رجل عبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله عز وجل من كثرة ما أدعو على الجهنية قال لا تخف فإنهم يزعمون أن إلهة الذي في السماء ليس بشيء وأخرج أيضا عبد الله بن أحمد بإثناب صحيح أن تفيان ابن عيين أنه قال القرآن كلام الله عز وجل ومن قال مخلوق فهو ومن سكت في كفره فهو كافر طبعا كل هذا على الاطلاق كما بينا في الصفحه 42 ننتقل من, من, من, من, من الطبعه الجديدة التي قام على تحقيقها ابو مالك الرياشي طبعة مكتبة الإمام البخاري في اليمن فتعد يعني أحدث طبعة طبعة الكتاب السنة العبد الله وقد أعاد توثيق نصيها عليه على بعض الأصول الخطية وهي بلا شك أفضل من طبعة القحطان هنا طبعة القحطان التي كانت حتى وقت قريب لا يوجد إلا غيرها بخلافة طبع الانبيئة التي كانت معروفة من قبل قد احتوت على كثير من الأخطاء فلعله قد فوض الكثير من هذه الأخطاء في هذه الطبع الجديدة يعني أبو مالك الرياش يعني جزاء الله خير وأيضا أخرج عبد الله بن أحمد بإسلام صحيحا عبد الله بن أو حيث قال قال عبد الله خدفني الفضل بن الصباح السمسار وسألت أبي عنه فقال أعرفه ليس ببأس قال الفضل كنت عند عبد الله بن إدريس فسأله بعض أصحاب الحديث ممن كان معنا ما تقول في الجهنية أن يصلي خلفهم أو قالوا يصلى خلفهم قال فضل ثم استغلت أكلم إنسانا بشيء فلم أفهم ما رب عليه ابن إدريس فقلت للذي سأله ما قال لك قال فقال قال لي المسلمون هؤلاء أمسلمون هؤلاء على سبيل الاستنكار لا ولا كرامة لا يصلى خلفهم قلت لفضل ابن الصباح سمعته يقول هذا لابن إدريس وأنت حاضر قال نعم سمعته وأيضا قال عبد الله ابن إدريس لما سئل عن الصلاة قلت الجهمية فقال المؤمنون هم قال عبد الله بن احمد حدثني احمد ابن ابراهيم حدثني يحيى ابن يوسف قال حضرت عبد الله ابن ادريس فقال له رجلا يا ابا محمد ان قبلنا ناسا يقولون القرآن مخلوق <تصفيق> فقال ابن إدريس من اليهود يعني هل الذي قال هذا القول هو من اليهود من المسلمين فقال الرجل أو فقال يعني يحجى يوسف لا <تصفيق> فقال ابن ادريس فمن المنصارى قال لا قال فمن المجوس قال لا قال فمن من قال من الموحدين قال ابن ادريس كذب لي. ليس هؤلاء دموحدين هؤلاء الزنادقة من دعم ان القرآن مخلوق فقد زعم أن الله عز وجل مخلوق ومن زعم أن الله تعالى مخلوق فقد كفر هؤلاء زنادق هؤلاء زنادق هكذا كان قول عبد الله من إدريس من أئمة الثلاث وأيضا أخرج عبد الله بن أحمد بإسناد صحيحة واسية إذن الجراح فما قال أما الجهني فإني أستتيبه فإن تاب قتلته مسألة الاستتابة على التفصيل الذي ذكرناه <تصفيق> كما تغفى يأتي إن شاء الله بيانه من مزيد يعني من من البيان <تصفيق> وأيضاً أخرج عبد الله بن أحمد لإثناد صحيح عن حماد النزيد أنه ذكر ألفهمية فقاله إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء وأيضاً قال احمد لا. قال نصر بن علي احمد ابن ابن محمد امره كان أفضل لانه اتت الدنيا فدفعها عنه كان مذكيا له في وقوفي ضد الجاهليه وايضا قال ابو الله بن احمد خدعني ابي سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول من زعنا أن الله تعالى لم يكلم موسى صلوات الله عليه يستفاد فإن تابوا إلا ضربت عنقهم وأيضا قال عبد الرحمن بن مهدي لو كان لي من الأمر شيء لقمت على الجسر فلا يمر به أحد من الجهنية إلا سألتوها عن القرآن فإن قال مخلوق ضربت رأسهم ورميت به في الماء فكذا بهذه الشدة لأن أمثال هؤلاء لا يصلح مع هذا الرزق المزعون خاصة الخطباء منهم الذين يخاصمون عن هذا الكفر وقال ايضا عبد الرحمن ابن مهدي ليحيى ابن سعيد وهو على صدفه يا ابا سعيد لو ان رسلا شهميا مات وانا وارثه ما استحللت ان ااخد من ميراثه قال انه ايه يحكم عليه بكفر طيب <تصفيق> وقال يزيد ابن هارون نعم قد ذكرت الجهنية عندهم هم والله زنابقه نعم نعم قال أيضا هم والله فرادقه عليهم لعنه الله علي اهل الجحيم وايضا قال ابو الله احمد حدثني إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال كنا عند يزيد بن هارم وشاذ وشا بن يحيا يناضره في شيء من أمر المريسي الجهن وهو يبعو عليهم فتفرقنا على أن يزيد قال من قال القرآن مخلوق هو الله الذي لا إله إلا هو هنبيق وقال أيضا يزيد بن هارون وقيل له من الجهمية قال من جعل أن الرحمن, أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر أو ما يقر في قلوب العامة هو جهمي وأيضا قال عبد الله بن أحمد حدثني إصحاق ابن البهلون والأصدقاء قلت ليزيد ليزيدة ابن هاروم أصلي خلف الجهمية قال لا قلت أصلي خلف المرجعة قال إنهم لخباتاء أيضا نقل عبد الله بن أحمد بإثناد صحيح عن شباب ابن ثوار وما قال اجتمع رأيي اجتمع رأيي ورأيه أبي النظر هاشم ابن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر المريسي الزنديق الذي رب عليه عثمان بن سعيد العنيد المعانب للتوحيد جاهز مرأ من استتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقهم ومسألة الاستتابة هذه على اجتهاد وخلاف كما سوف يتبينها إن شاء الله ولكن الشاهد أن الفقهاء الذين عاصروا بجر المريسي من أئمة السنة اتفقت كلمتهم على أن المريسي كافر نعم وأخرج عبدالله بن أحمد بقى سنيف عن طائفة من علماء السلف الآخرين نحن معاذ ابن معاذ وعمر ابن الربيع ابن طارق و... والنظر ابن عبد الجبار وعن يحيى ابن معين وعن ابن المدين وعن غيرهم من عمة السنة لم قالوا عن الجهنية الذين يقولون ان القرآن مخلوق انهم كفار بصريح العبارة اطلقوا الكفة عليهم قالوا من قارئ القرآن مخلوق فو كافر وقالوا الجهنية كفار هاتذ بل ابن المديني قد طرح, أي... نعم قد طرح ايضا عن بشر ابن المفضل انه قال لما ذكر ابن خلوب وكان من ائمة الجهمية قال هو كافر بالله العظيم هذا ينتصريق من بشر ابن المفضل ما قاله عنه ابن المديني انه كفر ابن خلوب هذا وقال أيضا عبد الله بن أحمد حدث لمحمد بن إسحاق الصاغاني الصاغاني قال سمعت أبا عبيد يقول من قال القرآن مخلوق فقد افتر على الله عز وجل وقال وقال قال عليه أي قال على الله ما لم تقوله اليهود ولا النصارى وأيضا قال عبد الله بن أحمد حدثني اضحاق ابن البهلول وهو أيضا ثقة قال قلت لأنث ابن عياب أبي, ضم أبي, أبي ضمرة أصلي خلف الجهنية قال لا ثم قرأ قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلم يقبل منه وفي الآخرة من الخاصين أي الجميع قد ابتغوا دينا غير دين الإسلام نعم يعني هذا ما تيسر ذكره أيضا يعني جاء عنه محمد بن يوسف الفريابي أيضا لإسادة الصهي أنه قال من قال القرآن مخلوق وكافر إلى آخر هذه النقولات التي قد استفيد نقلها أو استفاض أصحاب التصانيص تعقيدة أهل السنة في نقلها في كتبهم فنقل نحو هذه الأقوال وزاد عليها أيضا اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ونقل إجماع الثلف على تكثير الجهمية كتابه وأيضا نقل بعضها البخاري في كتابه في الرب على الجهنية وخلق أفعال العذاب وأيضا نقلها كلها ونقل أغلبها مما يعني فرأنا بعضه الآن أبو سعيد عثمان ابن سعيد الدارمي في كتابه في الرب على الجهنية وفي كتابه النقض على بشر المريسي العنيد فيما خالفه من التوحيد وهو يعد من اعظم الكتب التي اولفت في بيان خطوره الجهنم وقد صرح بشر سعيد في أكثر من موضع بتكثير بشر المريسي العنيد هذا في رضيها عليه انه قد عاند القرآن مكذبا بالقرآن الله مستعى ونقرأ أيضا طائفة من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقليه الإجماع أيضا على تكثير الجهمية كما في مجموع الفتاوى وفي دوان تلبيس الجهمية وفي ضرع التعارض يعني هذا كنت قد ذكرته أو ما في خلال المقدمة التي كتبتها على تحقيق لكتاب الرد على البنادقة والجهمية لإمام أحمد وكف صرح الامام محسن ايضا من خلال كتابه هذا تكسير الجهل المتفوقون في اعماق في الرؤى وهذه عندما وقال وهو يقول اشوه ذلك وعامه ائمه الاثني عشر و عامه ائمه السنن يذكرون ذلك ما استثنى احدا هذا المشهور من مذهب احمد بالخصوص لانه هو يعني بلا شك هو الذي وقف بالمرصاد للزهميه فلذلك قد قدم شيخ الاسلام ذكره على بقيه الائمه ثم عمم قال وعامه ائمه السنه الجهمية ولم يقل شيخ الإسلام نكفر أقوالهم ونكفر مناهجهم ولا نطلق التكفير عليهم لم يقل هذا ولم يقل شيخ الإسلام ولم يقل من قبلهم من إمة السلف ممن قرأنا شيئا من أفضلهم الآن إن قولهم إن الجهمية كفار هذا على سبيل التقريع والتوبيخ هذا عجيب والله من أين له هذا الفهم يعني أئمة السنة قاطبة يقولون من قال القرآن مخلوق فوكافر ويقولون الجهنية كفار وشيخ الدكتور ينقل هذا القول عن عامة أئمة السنة في كلامه السابق هذا ثم كل هذا لا يأبه به ويقول هذا على سبيل التقريع والتوبيخ من أين له هذا الفهم العجيب فارسلوا لي هدينا واياه الى سوى السديد وطمئنوا كذا بصريحة العبارة الشيخ الإسلام ينقل عن غير واحد من الإيمان أنهم قالوا عن الجهنية أنهم أكثر من اليهود والنصارى كما قيل في الرافضة الإمامية سواء بسواء أكمل الله يا عمان من أجل الجيئ وياذا تقالوا من أجلهم إذن المرآة من أجلهم وإذن الله أكمل ما أو نعم أكمل النقلات على شفر الإسلام مم. في بيان تلبيس الجميل في بيان تلبيس لهذا يعني لما لما قدمهم الكلام ولكن ما ذكرناه لا عدم الاقرار يعني ذكر شيء من اقوال الجهميه ومن اقوال الفلاسفه التكسير ثم قال مع ذلك هذا الكلام و رحمه لهذا, لهذا, لهذا ماذا يفهم العاقل من هذه العباره بشكل اكمان السلف مطبقون هذه أقوى من قولي مطفقون سنقل الإجماع السلف مطبقون يعني لا يعلم مخالف منهم لم يند عن عنهم إمام السلف مطبقون على تكثير الجهمية فكيف نخالف هذا الإجماع بارك الله فيه كيف نخالف هذا الإجماع ونقول إن الجهمية ليس بكفار وإنما نكفر أقوالهم وأفعلهم فقط ونقول إن مناهجهم كافرة دون أن نطلق الكفر عليهم هذا يعد إحداث يعد إحداثا ويعد قولا مخدثا قد ناقض به قائله إجمع الثلاث شعر أم لم يصور أراد أم لم يرد لا أكلم رحمة الله وذرنا موون قرار الذي الدرر نور فقلت لك ان فلان يقول إن الله ليس في السماء وانه سبحانه وتعالى لا يسمع ولا يبصر ولم يستو على العرش ولم يكلم موتا ولا يتكلم وإن الله لا يتكلم وإن الله قد خلق القرآن فالقرآن ليس كلام الله فالقرآن ليس كلام الله وقلت لك إن الله لا يرى في الآخرة وإن الله يعني ليس له أي صفة من صفات الكمال هذا يعبد عدما لا يعبد شيء الذي يعتقد هذه العقيدة الذي ينفي الصفات فأكملها من عز وجل ويعطم الصفات الرحمن أكمل وإذا كانت أولا إذا كانت أولا إذا كانت أولا من جفتير جمسية الصفات لما لا يتكلم عنه في جفتير غريب من أهل أحوال من جدع واضح واضح في نقل إذنها الثلاث ان كان مسددون في الحكم على جهنيه بالكف أكثر منا يعني يحكمون بيتي غيرهم من اهل الاهواء انتوكل وانا و اسماعيل لأن محذر ابن أبو إسماعيل الأنصاري الهروي قد صنف مصنفاً كبيراً في تكسير جهنين يعني لو وصل إلينا هذا المصنف مصنف لكان أعظم مصنف في نقل أقوال الثلاث في الحكم على جهنين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن في مجموعة الفتاوى في مجلد الثامن وفي مجلد الرابع عشر عشر وكذلك في كتابه من هاج السنة في المجلد الخامس وفي بيان تلبيث الجهمية في المجلد الأول <تصفيق> وكما تقدم بيانه إن هذه العبارات من الثلاثة على الاطلاق من نسبة للجهمية. لا على التعيين وأما على التعيين ففي تفصيل كما يعني نقل شيخ الاسلام هذا في مجموعه فتاوى حيث قال اكرامهم هون هون قالوا معناه والذين لا يعبدون الا يقصد اولياء الامر لكن ليس الدعاء الخطاب مثل ابن, أبي... ابن ابن ابي دواد هذا لا كن لو يقصد بكلام هذا اولياء الامر الذين امتحنوا الناس هذا على جهه من تاثروا بالايش برؤوس الجهنميه الذين غروهم بهذا الكلام وهم ما كانوا يعني يدرون حقيقة معتقده الجهنميه نحو المامون وايه ومن جاء بعده من ولاه الامر من امراء او من حكام الدوله العباسي فاكلوا وقالوا وعلوا وتدثرت بهم من رقوده كانوا يقولوا انهم يظلمون انما هذا واضح بان اعتقد ان الشيخ زمن اني يتكلم على أن احمد صنع هذا عمله فلهذا الامر ان بعض للاسف قد يشك عليه او يظن ان احمد فعل هذا مع ايش هرطوت الجهميه الدعاء الذين كانوا يؤصلون هذه البدعة لا ما كان احنا هذا مع هؤلاء كان... انما كان يصنع هذا مع ولاة الامر المخدعين والذين يخدعوا من قبل خطبات جهمية و... ولم... ولم يكون على براية بحقيقة معتقدة هؤلاء لا لا wat nou والأمنا وإن كان الجهال وإن كانوا منها تجديد ووالها تجديد هذا حكم الإمام أحمد على من على ولاة الأمر من أئمة الدولة العباسية الذين خدعوا من طبال وطباء الجميع للأسر وامتحنوا الناس بهذه البدعة طيب وأيضا هناك كلام يعني هام بل يعني يعدوا كلاما يعني عظيما في ديان كيف كان يتعامل السلف مع هؤلاء الجميع ذكره عثمان ابن سعيد في آخر كتابه في الربض على الجهنية تحت باب الاحتجاج في اكفار الجهنية نعم فنحتاج إلى أن نقرأه حتى تستبين لنا المسألة أكثر ونعرف كيف كان يتعامل السلف مع هؤلاء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أه> كان هذا الكلام يوجه الى من قال نفس او نحو هذه العباره ايضا لنفس الشبهه فقال بأي حجة تكفرون الجهمية وتكفرون الراصبة الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل القبلة الأصل يجب أنواع الإسلام كذا فقال فيعني يرد عليه او يرد على كلامي هذا الآن الإمام غثمان بن سعيد أكم الله وَلَا أَمْ تَعْفِرُونَ أَمْ تَعْفِرُونَ أَمْ تَعْفِرُونَ ثم وما نكفرهم إلا بكتاب مسطور واثر ماثور وكفر مشهور يعني عباره يعني مجموعه عباره قصيرة من الامام ابي سعيد لكنها احتوت على معان عديدة اكمل يا مولانا <تصفيق> قول جهنم لا يختلف عن قول مشركي قريش بل اسد منه من المقول المرصود هذا الا قول هذا قول البشر هذا نفس قول جهنم امم هذا الا مخلوق ايسك الايس كلام الله ام هذا الا تخليق والله الا الله هذا الا اختلاق معنات في جميع الثالث ومع أدفت في القضيين ترجعان إلى مطلوب وليس في جهد من الضوء كرواب ولا فصل في شعر فلينات في <تصفيق> شك استدلالهم جيد من عثمان بن سعيد رحمه الله في تكسير الجهنية أن قولهم لا يختلف عن قول الوليد بن المغيرة من مشرك قريش نعم فقد اتفق الجهن مع الوليد في إثبات أن القرآن ليس كلام الله إنما هو من قول البشر او هو مخلوق نعم نعم اشتركوا في القناة فالاولما وقال ايش هو وقال وما اخرجتم ولما حرقتهم انا اقصد انا اقصد ولما فقلت ولما عليه وسلم ان لا تعذبوا عباد الله نعم هذا نظن صحيح عن علي, علي وابن عباس وقد جاء بنحويه في الصحيحين و ابن عباس هنا انكر على علي التحريق فقط لكن لم ينكر عليه ان يقتل هؤلاء الزنادقه الذين ايه قالوا لعلي انت اله هنا كما جاء في أثر اخر اخر نعم لكن قالوا هذا الميناء في حاول جريمه فلان لو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد عاصروا قول الجهمية هؤلاء كيف كانوا يسمعون معهم ما يعني ما يشك ثلاثي لأن الصحابة ما كانوا سكتوا عليهم بل كانوا حكموا عليهم بالكفر وبلا شك كانوا أقاموا عليهم الحد او القتل نعم نعم رغبا المنظر فلات الانسان فيه فاهم وهذا المثل هؤلاء أهمي. نعم فكون انه لا يقول نعم فانا فراون انكره يعني انكر على موسى عليه السلام ان الله وحده الذي له ايه هو الذي له الالوهيه والربوبيه وهؤلاء في نهاية قولهم وايضا نفوا الهيه الاله الزور فالوجود عدما ليس له وجود فكذلك اراد فرعون أن ينفي الالهيه عن الله عز وجل نعم ام فعلى منبر وقال امام بن صفوان في اول امره لما ناقره هو ليس كما قرانا عليكم في المجلس السابق لماذا انتهى من مناظرتهم ظل 40 يوما لا يدري من يعبد ظل يوم لا, ي... لا يعبد بشيء كما قال الإمام أحمد هنا في الرد على الزنادقة والجهنة مثل فرعون بالضبط لا يدري إله هم لا. لا يدري أن الله هو الذي يستحق العبادة ورحمة الله هو موصل بين الناس كذا فهو بين الناس وبين الصنم الصنم ابكم لا يتكلم وكذلك الله تعالى الله عنا يقول الكافرون علوا كبيرا <تصفيق> قال الكتاب يهود قال احسن حال منهم لا اليهود ما نفع اليد عن الله قالوا لله يد ولكنها مغلوله هم الزهماء قالوا ليس لله ليس لله يدان اصلا بل ان وجدت اليدان فهما مخلوقت مخلوقه ليست من صفات الله ها قالوا ان الله هو الداعي يدي ليس لانه الامر مكتوب ثم يعني أخذ الإمام أبو سعيد يعني يسترسل في بيان السبب في إكفار الجهنية فقال ونكفرهم أيضا بالمشهور من كفرهم <تصفيق> أنهم لا يثبتون لله تبارك وتعالى وجها ولا سمعا ولا بصرا ولا علما ولا كلاما ولا صفة إلا بتأويل الضلاب افتبحوا وتبينت عوراتهم يعني الاخر ما قال نعم قال نعم ونكفرهم ايضا انهم لا يدرون اين الله ولا يغطفونه باين والله قد وصف نفسه باين ووصف به, به الرسول كما الله عليه وصف النبي الرسول صلى الله عليه ورباه يعني الله عليه <مصريك> قال ابو سعيد فقال لي اغناوك ما الذي يناظره كان الزهيميه ليس بكفار أردت إرادة منصوفة في إكثار الجامية باسمه هكذا يتعنت هذا المناظر يقول لأبي سعيد أريد نصا واضحا يعني مثلا في الكتاب أو في السنة ينص على أن الجامعة كفار حتى أكثرهم وإلا لا, لا أستحل أن أقول أن الجامعة كفار سبحانه لا أشبه قول هذا المناظر لقول من قال هذا من أهل هذا الزمان ننقل له إجماع أهل العلم و... و... والأقوال المستطيبة عن الثلاث في من كفر أصحاب النبي صلصا فوى كافر ومن, ومن اتهم عائشة بالزنى فوى كافر فيقول لا أقول لا أقول كافر لا أقول الراثب كفار إنما أكفر أقوالهم فقط وقال نحو الكلام في الجميع للأسف ف يعني لعل في هذا الكلام العدر أهله نعم أن يراجع نفسه كما قاله ف فهذا المناظر لأبي سعيد قال له أريد نصا من الكتاب أو السنة يعني آية مثلا يقول في الله الجميع كفار او يقول الرافضة كفر حتى أكفر. يريد آية واضحة من كتاب الله أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بازت عنه وكأنه لا يأبه بإجماع الثلف يعني ألقى إجماع الثلف خلف ظهره يقول أخذ بالكتاب وبسرنا فقط لا يعنيني إجماع الثلف لا حجة في إجماع الثلف عنده هذه الطريقة التي تبعها يعني سواء شاء أبو صرح أو لم يصرح بهذا شاهد يعني برك الله فيه <تصفيق> فربى أبو سعيد على هذا المناظر بقوله أههه <تصفيق> الزنادق والجهنية أمرهما واحد <تصفيق> نعم ويرجعان إلى معنى واحد <تصفيق> وهكذا الرافضة بلا فك هذا الكلام الذي يذكره الذي يذكره الآن كما سوف من الكلام ينتبق تماما الانطباق على الراصد فقال الامام ابو سعيد ما اذنا ضق والزهميه امرهما واحد ويرجعان لمعنى واحد يعني والان يقتب الذنادقه الذين ايه أهلا. الذين يقتلهم علي رضي الله عنه طيب نكمل حسين ناوى قوله فلم يظهر جام وأصحاب جام أولا ذي y بعد من ظهر من ظهر ذلك او من أظهر ذلك بين أظهرهم من العلماء ثم ينقل بأسانيده بعض الأقوال التي قرأنا عليكم شيئا منها من كتاب السنة العبدالله بن أحمد في تكفير هؤلاء للجهنين حيث إن, إن مناظره طلب منه خجة من كفر هؤلاء قبلك فأتى له بالأسانيد الصحيحة إلى أئمة السلف ها الذين عاثروا الجهنية في تكسيرهم للجهنية الاطلاق طيب. طيب. ثم بعد أن نقل هذه الآثار قال فهؤلاء الذين أكثروهم في آخر, في آخر الزمان يعني يقف في آخر الزمان الذي كان قبلها وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما في أول الزمان وأنزلاه منزلة من بدل دينه فاستحقوا القتل بتبديله <تصفيق> ثم قال ابو سعيد هذا الكلام الهام الذي نرجو أن تنتبهوا إليه في إفقاته ما قد أفطله أو ما ذكره في الكلام السابق على الرافضة أيضا نقلا عن الظهراني أبو الربيع أي وكان من, من عاصر الجهمية <تصفيق> كان من هؤلاء الجهمية رجل وكان الذي يظهر من رأيه الترفض <تصفيق> يعني كان هذا الجهمية حين ظهور الجهمية أظهر أيضا الرفض وانتحال حب علي من أبي طالب رضي الله عنه فقال رجل من من يخالده ويعرف مذهبه قد علمت أنكم لا ترجعون إلى دين الإسلام فما الذي حملكم على الترفض وعلى انتحال حب علي قال هذا الرجل الراثبي الجهني إذن أصدقك أنا إن أظهرنا إن أظهرنا رأينا الذي نعتقده رمينا بالكفر والضنبطة فكيف إذا أظهروا وقد وجدنا أقواما ينتحلون حب عليهم ويظهرونهم ثم يقعون بمن شاء ويعتقدون ما شاء ويقولون ما شاء فنرتيب بذلك الى الترفض والتشيو فلم نرى لمذهبنا امرا لمذهب امرا الطف من امتحان حب هذا الرجل ثم نقول ما شئنا ونعتقد ما شئنا ونقع بمن شئنا فلأن يقال لنا راسبة أو شيعة أحب إلينا من أن يقال زنادق كفار وما علي عندنا أحسن حالا من غيره من من نقع به هذا تصريح من جميع راسبة ظهر في أول ظهور الرجل والتجهم نعم أن بعض الجهمية الذين كفرهم السلف انتحلوا خب علي ودخلوا في الرجل حتى يتمكنوا تحت التطار التشيء والموالاة الآل البيت أن يقولوا ما شاءوا من نفسي الصفات الله ومن الطعم الله عز وجل دون أن يجدوا من ينكر عليهم لأنهم شيعة اخوانونا الشيعة آه. فلا انكار عليهم مدام, مدام الاصل فيم الإسلام يقولون ما من الكفر والاصل فيم الإسلام يحرفون القرآن والاصل فيم الإسلام يكفرون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرمونهم بالنفاق والأصل فيهم الإسلام يكذبون بالقرآن ويقول إن عائشة قد ذلك والأصل فيهم الإسلام كل هذا لا يكثي في تكفيرهم إنما نكفر أقوالهم هجفة سبحان الله والله هذا مهتان عجيب وما هذا ما سمعنا ليه قبل ما سمعنا إماما قال هذا الكلام أبدا نسأل رأى السبب على السنة أنا معذرة بأن كنا أطلع عليكم ولكن الموضوع لا يحتمل التجزئة ان شاء الله يعني على رشاك الال انتهاء ثم قال ابو سعيد بعد ذلك وصدق هذا الرجل فيما عبر عن نفسه ولم يراوه وقد استبان ذلك من بعض قبرائه وابو فرائهم انهم يتفطرون بالتشيع اي بعض كبرات جهنيه تزالونهم تشديتا لكلامهم وخطبهم وسلما وزريعه لاصطياد الضعفاء واهل الغفله ثم يبذر بين ظهرانين خطبهم بذرى كفرهم وزندقتهم ليكون أنجع في قلوب الزهار وأبلغ فيهم لما لئن كان أهل الجهل في شك من أمرهم إن أهل العلم منهم على يقين ولا حول ولا قوة إلا بالله وإن كان أهل الزهد في شك من أمرهم فإن أهل العلم منهم على يقين أي على يقين من كفرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم ختم أبو سعيد كتابه لباب في قتل الزنادق والجهنين واستتابتهم من كفرهم في بيان حكم هذا الأمر وذكر الخلاف بين السلف ومسالة الاستتابة ثم نصر القول أو منصر قول من قال بعدم الاستتابة وعز هذا إلى بعض الثلاث فأخرج عن موسى قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قلت لإبراهيم ابن سعد وموسى ابن إسماعيل ثقة من رجال الصحية هو موسى بن إسمائيل التابو زكي. أنا وقال قلت لإبراهيم بن سعد من أئمة الثلاث ومن رجال الصحيح أيضا ما تقول في الزنابقة ما ترى أن نستتيبهم قال لا قلت فبما تقول فبما تقول ذلك قال كان علينا والي بالمدينة فقتل منهم رجرا ولم يستثبه فسقط في يدي فدعث إلى أبي فقال له أبي لا يهيد نكا وقال يعني مخقق الكتاب او أثبت لا يهدي النكا وقال في المضموعة الأخرى لا يهند ابنك وقد تكون الاصفون فانه قول الله عز وجل يعني لا يعني لا ليس عليك اثم فيما قال كان فلما راوا باثنا اي السيت قالوا امننا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باثنا قال السيت هذا الحكم في الزنادق وهذا الذي صنعه عليه رضي الله عنه فقال سنة سنة هو القتل أي سنة الزنادق والباطنية أن يقتل ولا يستكاب <تصفيق> ثم قال سمعة الربيعة ابن ناسى أبا توبة الحلبي قال نظرت أحمد ابن حنبل رحمه الله في قتل هؤلاء الجميع فقال الإمام أحمد يستتابون فقلت له أما خطباؤهم فلا يستتابون وتضرب أعناقهم ولم ينقل أن الإمام أحمد يعني أنكر علي هذا بل ظاهر الأثر أن احمد كان أنسكت لما قال لهم الربيض ننافع في مناظرته له أن خطب أم فلا يستتابون وتضرب أعناقهم طبعا الذي يقعل هذا ولي الأمر حتى يكون الكلام واضحا وهذا الكلام يعني مسألة الاستتابة مسألة القتل هذه تكون لمن هل أحد الناس لا يجب أن تكون لولاة الأمر الممكنين نحو علي بن أبي طالب كان هو الأمير آه. <تصفيق> ثم روى نحن أبو سعيد بإثنابه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير لدينا وفضربوا وغنقهم وبمعنى حديث من بدل لدينا وفاقتلوه ثم نقل عن الإمام مالك أنه قال في هذا الحديث أي أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل البنابقة وأشباهها فإن أليك يقتلون ولا يستطلون لأنه لا تعرف توبتهم وأنه قد كان يسرون الكفر ويعلنون الإسلام ولا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل قولهم أكمي كلام الإمام مالك ونشرح هذا شو كان مسلما ثم دخل مثلا في النصرانية أو في اليهودية وأظهر ذلك قال أنا تركت الإسلام وصرت نصرانيا ها ولم يخفي هذا فمثل هذا يستثب يأتي به الحاكم أو ولي الأمر المسلم ويقول له هل تتوب وتعود إلى الإسلام فإن تاب وإلا ضرب ونقه وقتله مرتبا هذا بالنسبة لمن يبهد الكفر وينتم إليه هذا بخلاف الزنادقة الذين يقولون نحن مسلمون نحن مجاهد اليهود وفي الوقت نفسه ترى أقوالا لهم وأسعالا لهم لا علاقة لا بالإسلام يكفرون التهابة ويقولون إن الله يوصف بالبداء وإن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا <تصفيق> ثم إذا بهم قالوا نحن مسلمون وإذا عرفت السيف عليهم قالوا قالوا نعم نرجع عن أقوالنا طقية ثم إذا خرجوا ماذا يسمعون يشكلون الخلايا الترية في داخل الأمة ويدخلون في مذهب الباطنية من أوسع أبوابه كما صنع ابن ثبأ اليهودي لما وقام علي منفيا وكأنه هرب من علي كان البعض شاف عند علي فأن يتركه فتركه ونفاهه فإذ به يقوم بتشكيل الفئات في داخل أمة الإسلام للدعوة إلى ماذا بالتشيع من إيمان الباطن وإدخال الرب في الأمة فلذلك صدق ما قاله الإمام مالكنا <تصفيق> ومن قصر له إيش أبو سعيد إن الزنابقة الذين يتفطرون بمذهب التسيع أو بمذهب قبائل البيت فمثال هو يجب على الحاكم المسلم أن يقتلهم دون أن يستتابل طبعا المقصود الدعاء منهم أو الذين يعني أظهر الذين يعني ظهر منهم هذا المزهر وين اخفوهم وين تق... اتخذوا الطقية ولكن غرف بالادلة او بشهادة الشهود العدول عليهم انهم على هذا هذا بخلاف من بخلاف من يوزر كفة الصريحة اكمل But I am not alone. I am never alone. نكتة المسألة هنا لأن يعني الذي يعني يفر على مقولة إخواننا الشيعة لا يفهم حتى الآن هذه المسألة أن هؤلاء خرجوا إلى حد الزندقة صاروا باطنية زنادقة كما يعني قرر هذا أيضا بعبارات أوضح العلامة طربيع بن هاجي حفظ الله في آخر مكالمة لي معهم في هذه المثال قال, قال إن الرافض الآن الذين هم على مذهب الخميني خرجوا إلى حيز الباطنية الزنابقة مارك الرافض فأمثال هؤلاء كيف نقول عنهم إنهم إخواننا الرجل لا يفرق نعم هناك فرق من الشيء نحو الزيدية ومن على شكلة الزايدية لم يصل إلى حد الزندقة هذا الذي عليها رافضة الآن ولكن حتى هؤلاء لا, لا, لا نستحل أن نقول عنهم إخوانهم لنا لأنه لم يكن من ثمت السلب أن يطلقوا الأخوة على أهل البدع وان كانوا من أهل القبلة يعني حتى لو سلمنا جادلا أن أهل البدع نحو الأشائرة والمعتزلة والمرجئة هم باتفاق العلماء من أهل القبلة ليس كفارا رغم هذا هل سمعتم أحدا من الثلاث قال إخوانونا الأشاعر او قال إخوانونا المعتزلة هذه فتاوى شخ الإسلام والتي كان في بعض الموابع يترفق بالأشاعر هاتوا لنا موضعا واحدا أطلق فيه شاك الإسلام على الأشعارة أنه إخوان لنا رغم أنه لا يكفرهم هالمعنى أننا لا نكفر على الأشعارة ونحن نزبط لهم أخوة الإسلام بلا شك لهم لا خرجوا عن الإسلام ولكن رغم هذا لا يعني لا يصح أن نقول فيهم أنه إخواننا على الأشعار لأن في هذا تفكية لهم ومنحو هذه العبارة ينطل أو تنطل بدعاتهم على الزهار من العام لما يسمع أحد المتصدرين للداعو من أهل السنة يقول إخواننا الأشار او يقول إخواننا المعتذلة او إخواننا الصوفية أو إخواننا الشيعة هذا لا يصف ولم يورف هذا عن أحد من السلف أكمل وليس هذا من الرفق في شيء مبارك الله لو كان رفقا نصابقون إليه نصابقون إليه لأئمة السابقون الذين أرفق بنا وأعرف بنا بكيفية الرفق مع المخالف نعم أكمل وَدَرَمْتَ أَصْمَرَهُ فَكَانْتَ مَرَضَهُ فالخطباء بلا شك يختلفون عن العامة الذين قد يقوا أحدهم في هذا دون أن يكون لهم بصيرة بحقيقة هذا الموافقة فالخطباء لا يستتابون خطباء الرافدة وخطباء الجهمية لا يستتابون على الراجح لا. وهذا هو قول علماء المدينة كما نقل هذا ابو سعيد في كلامه السابق و يعني هل يفهم من كلام مالك الذي يعني نقله أبو سيدنا من أن الزنابقة يقتلون ولا يستتابون أن الإمام مالك يذكر هذا على سبيل التقريع والتوبيخ ها هل مالك يقول بقتل هؤلاء دون أن يستتابوا التقريع وتوبيخا اي هو بلا هذا من اعظم التقريع والتوبيخ ان يقتلوا دون ان يقتلو ولكن لكن قال هذا الكلام كانه يريد ان يقول ان كلام السلف هذا لا حقيقه الله يعني كانه يقول ان هذا على سبيل ليس على سبيل الحقيقه فاتى بكلام يعني يعني سبحان الله يعني انا والله اعزف حتى يعني العلامة رضوحة بزرع لما يعني يورد عليه بعض هذا الكلام قالوا لهذا عجيب هذا أمره عجيب يقول نكسر الأقوال والأفعال ولا نطفق الكفة عليهم على هذا المذهب لا نكسر لهد ونصار أيضا أيضا من نقول نكسر أقوالهم ولا نكسرهم من هذه الطريقة اللهم استعلم ويأتي معي برحمة الله ويأتي معي ماذا قال بذلك ويأتي معي ويأتي معي لأستغفر للمحاق صناعي وفي رسولة جردات في البرجة الجنة ويأتي معي وأحبت نورة الضارة ومحمد الضارة ثم نقل أبو سعيد قول الشافعي الذي خالف به كلام أهل المدينة من أنه قال تقبل عالنياتهم إذا اتخذوها جنة لهم من القتل محتاج الشافعي بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول المنافقين ثم قال أبو سعيد فالرب على كلام الشافعي هذا قال أبو سعيد الزنديق عندنا شر من المنافق يعني الزنديق شر من المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لأنه ربنا كان المنافق جاحدا بالرسول والإسلام مقرم بالله عز وجل مصدتا لربوبياته في نفسه وأما الزنديق أي من الجهمية كان معطل لله جاحد بالرسل وبالكتب <تضحك> وما يعرف في الإسلام زنادقة غير الجامية وأي ذنبقة بأظهر ممن ينتحل الإسلام في الظاهر اهنا. وفي الباطل يضاهي قوله في القرآن قول مشريكي قريش اهنا. اهنا. الذين ردوا على الله ورسوله في اخر مقال طيب نختم كلامنا ان شاء الله باخر كلام ختم به ابو ذكر كتابه هذا في تقرير ما قد بينه فيما سبق كما ختم الاول الفقره الأخيرة. ولو لم يكن بارك نجابوننا على القضلين نجابوننا على القضلين على يعني لو لم يكن معنا كلام هؤلاء لإمه نعم نتورع ونتوقف ونجبن عن إطلاق الكفر عليهم لكن كيف يكون معنا كلام كل هؤلاء لإمه ثم يعني ننظر هذا التورع هذا ليس من الورع وليس من الرزق بارك الله فيكم فمن نحن حتى نرد كلام هؤلاء لإمه او لا نقبل كلامهم اصلا ما نحن نحن لسنا بشيء في جانب هؤلاء الام حتى يكون لنا قول خالص كلامهم الذي قد اجمع عليه اكمل انا رحمة الله يذبنا على طريقين <تصفيق> وإكبارين الله الهولى حتى المتابع يخطون يخطئون وان كانوا الله شاء الله كما صنعنا الآن في صرف اقوال التلف ونقل اجماعهم في شان الجهميه نصنع ذلك في حينه ان شاء الله في شأن الرافضة الذين يكثرون عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أظهروا وصاروا باطنية نعم ولعل في هذا القبر كفاية في تحقيق هذه المسألة حتى لا أسأل فيها مرة أخرى خاصة بشأن الجهمية في فيما يتعلق بالرافضة وإن كنا قد يعني ذكرنا شيء من التفصيل فيما قبل ولكن لنا ان نزيد من البيان ومن نقل أقوال أئمة السلف كما صنعنا الآن مع الجهمين حتى تستبين المسألة تماما إن شاء الله وبهذا نستبين سبيل المجرمين من الرافضة ومن الجهمين فنسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يعيزنا من شرور أنفتنا ومن سيئات أعمالنا وأن يهدي من ضل منا هذه المسألة إلى الحق المبين المؤيد بالكتاب المصطور وبالأثر المأصور وبالقول المشهور عن السلف وصلى الله على محمد وعلى آله وابحبه وسلم سبحانك <أه> اللهم وابحبك أشهر أن لا إله إلا أنت أستخفرك وأسفو إليك